ولا أدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو ومعه أينما كانوا أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.